والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبيلوا ميلا a <laughs> ومن يفعل ذلك علوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسير اتنبوا كذا ولا تنثم من من ظلموا و غيبوا بكم على بعض للرجال نصيب من once Hvala 24...